وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةِ إِذَا تُنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هو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 ك تتمارا هذا نذير من النذير الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كافه أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَرْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَسَجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُونَ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 حكمة بالغة فماتوا للنذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء